111. أن الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر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 113. أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا 114. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا 115. يرسل السماء عليكم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 118. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا 119. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم ما يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا 111. لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا 116. ومكروا مكرا كبارا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 اتهم اغرق فادخلوا نَارًا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا